هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع عشر من تفسير سورة علي عمران لكن أكثر المفسرين يختارون القول الأول أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة وأنفسنا ألبن بطالب لحديث ورد في ذلك لحديث ورد في ذلك والمسألة لا توافق ظاهر الآية يعني هذا القول لا وفق ظاهر الآية أولا أن أبناء جم وناء جم وإذا قلنا الحسن والحسين صار اثنين ابناني لجمع ولا لواحد لواحد أيضا النساء لم يكن في اللؤة العربية أن المراد بالنساء البنات المراد بالنساء في اللواء العربية إيش الزوجات المراد الزوجات وأيضا أنفسنا كيف يعبر رسول عليه الصلاة والسلام عن علي بن عبد طالب بنفسه ولا يعبر عن الحسن والحسين بنفسه أيهما أقرب الحسن والحسين حتى أن الحسن والحسن سماه الرسول ابنه فقال إن ابن هذا سيد ولهذا ظاهر الآية لا يطابق هذا التفسير وقد زعم محمد الرشيد الرضا أن تفسيرها بالأربعة من تفسير الرافض من تفسير الرافضة وقال إن الآية لا تنطبق عليه لكن الحديث الوارد في ذلك يدل على أن لها أصل ولا شك أن آل البيت يدخل فيهم هؤلاء الأربعة لا شك في هذا لكن انطباقه على الآية في النفس منه شيء على كل حال المسألة انتهت لكن ما المراد بالأنفس والأبناء والنساء المراد أنهم يريدون أن يجمعوا جماعة معهم أبناؤهم ونساؤهم وأنفسهم وهذا أعز ما يكون عند الإنسان في الدنيا هذا أعز ما يكون نفسه أبناؤه سوجاته يحضرون ويحضر الخصم أيضا نفسه وأبناءه ونساءه قال ثم نبتهل نبتهل. أي نتضرع ونبالغ في الدعاء ثم فسر الابتهال بقوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين فنجعل لعنة الله على الكاذبين وهذا القول في أن نبتهل يعني نتضرع ونلح في الدعاء أصح من القول بأن معنى نبتهل نلتعن لأننا إذا فسرنا نبتهل بنالتعن لم نكسب مانا جديدا عند قوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين تكون الثانية بالنسبة للأولى مكرمة وإذا قلنا نبتهل نتضرع بالدعاء ونلح استفدنا زيادة معنى، وهو المبالغة في التضرع والإنحاء ولهذا يقال ابتهل إلى الله في الدعاء ولا يفهم المخاطب إلا أن المعنى تضرع وألح في الدعاء الصالح في الدعاء الصالح ولا يمكن أن يكون المراد يبتهل الدعاء السيء إلا إذا قلن بما يدل عليه واذا يا جماعة تقول هذا الرجل ابتهى لأي الله في الدعاء يعني دعا بالصالح لكن ألح فالصواب النمعنى نبتهل يعني نتضرع ونلح في الدعاء فنجعل لعنة الله على الكاذبين نجعل معطوفة على على على ندعو ندعو لأنه مر علينا قائدة أنه إذا تكررت المعطوفات فالعطف على, على الأول لأن المعطوف فرع والمعطوف عليه هو الأصل والمعطوف عليه هو الأول فنجعل لعنة الله لعنة الله أي طرده وإبعاده عن الرحمة على الكاذبين منا أو منكم وهذا عدل وإنصاف لأن الله يعلم من الكاذب فإذا جعلنا لعنة الله على الكاذبين فمن كان كاذبا فعليه اللعنة ولكن ما الشأن أو ما الحكمة في إحضار الأبناء والزوجات الحكمة في ذلك أنه إذا كانت كان الالتعان فاللعنة تشمل الجميع، اللعنة تشمل الجميع، ولهذا لما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المباهلة دعوا وابتنجوا إلى المباهلة امتنعوا قالوا ننظر ثم تشاوروا فيما بينهم ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الغد وقالوا ما نلعن ما نلتعن ليش؟ لأنهم قالوا لو أننا نلتعنا ورجعنا إلى أهلنا ما وجدناهم فلا نلتعب. يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنهم على باطل نعم وقول على الكاذبين الكاذب القائل بغير الصدق هذا الكاذب من قال بغير الصدق فهو كاذب في هذه الآية الكريمة إثبات أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وجاء ذلك أن الله أمره بأن يلتعن مع هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا تجوز المباهة إلا بعلم، يعني يكون عند الإنسان علم يقيني. أما إذا كان شاف فلا يجوز، فلا بد أن يكون عنده علم. يقوله من بعد ما جاءك من العلم ومن فوائد الآية الكريمة جواز طلب المباهلة عند عناد الخصم يقوله فقل تعالوا ندعى ابنانا و... إلى آخره ومن فوائد الآية الكريمة أن من آداب الالتعان يحضار النساء والأبناء، لأن ذلك أشد خوفاً بالنسبة للمباهث يخاف أن يعم الهلاك جميع هؤلاء، ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً جواز الدعاء على اللعنة، جواز الدعاء باللعنة على من خالف الحق. لكن بالوصف لا بالشخص بالوصف لا بالشخص كيف قلنا بالوصف لأن الكاذبين وصف أما الشخص فلا يجوز الدعاء عليه باللعن ولو كان كافر الشخص لا يجوز أن تلعنه ولو كان كافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن أبا جهل وغيره من طغاة قريش نهى الله عن ذلك وقال ليس لك من الأمن شيء ناو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون طيب في ومن فوائد الآية الكريمة جواز المباهلة لكن اشترط العلماء للمباهلة الشرطين الشرط الأول العلم والشرط الثاني أن تكون في أمر هام في أمر هام أما الأمر التي لست بهامة فلا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للخطر طيب هل يستفاد من الآية الكريمة جواز غمار الشخص في العدو في باب المقاتلة أنه ينغمر في العدو ويغرر بنفسه لأن هذا الإنسان الذي علم أن الحق معه وجاز أن يلتعن كأنما دخل في أمر يكون سبباً لهلاكه نعم فلما كان على الحق وأجزنا له أن يدخل في هذا الأمر لأن الذي يخشى أن يكون كاذبا، فتنطبق عليه اللعنة نعم ربما يؤخذ لكنه ما بعيد ما أخذون بعيد نعم يا آدم أنا أخذ رباً لأي وحد في العلم أن يبلغ نعم ن Cornell نأخذ من الآية إيه؟, إيه يعني ندعو نساء كيف سنبني في هذا يقول يؤخذ من الآية أنه ينبغي للإنسان أن يعلم أهله أبنائه ونسائه ما يؤخذ آية <تضح> ايه يعني نجيبهم, نجيبهم عند الالتعان. الجماعه على الجماعه ما علم عنده إي ايه يجون وهم عندهم علم. نعم. شيك احمد نعم. لا الاثواب الثاني <سؤال> فقط. أينها؟ نعم. طيب، نعم. في الأمور المتقنة؟ ولهذا دعا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى المباهلة في مسألة الفرائض المعروفة. نعم. إذا كان الملاعين في أهل صاحب الباطل من في هم أهلهم حق كيف؟ من أهل صاحب الباطل الذين مباهث قصص. إيه. من أهل القصة الباطل. هم أصحاب حق، يعني هم يتابعون هذا صاحب الحق. لو باه على نزلت اللى هل تعم تعمهم؟ أص إذا كانوا على حق وقال والله إحنا ما ما ما نيجي باه على حق، ما يجون. يخشون الصاحبي. لا لا لا يخشوا. يقولون لا. ولهذا لما تشاور ال ووفتن بعضهم مع بعض قالوا ما يمكن. بعضهم هام ولكن أي علم الآخرين نعم. حسين نعم لو أضحنا كلمة حقيقة ماذا؟ أضحنا كلمة حقيقة ماذا يعني؟ كلمة حقيقة ماذا يعني؟ لا محاجة لأن التوري يطلق عليها كذب كما في حديث إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات نعم الشخص لا يمكن يجوز إذا مات على الكفر إذا مات على الكفر مع أنه قد يقال أنه لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم. والله لاحسن تر أنسان ترقوا نعم طيب إذا كان أعينت شخص كافر وقلت عليه من الله ما يستحق اللهم أهده أخسر وانفع طيب مات ماتع إبي ياخد ماتع لو ما دعوت. فإن تولّو إن الله من بنو ويا الكتاب يا تعالوا نعبد الله ولا نشرك ولا نكفر ضامنا ولا ولا نكفر ضامنا هنا ضامنا ارغنا فقولوا الشاوله تقولوا افند ايش كوان لو ابو لو مش ناظر نظر فين تولوا ان تولوا أشهر عندك تكونوا اشد كذا اشدوا نظر وش عليها عليها همزة مفتوحة ولا <تصفيق> مفتوحة mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? استغفر الله قال الله تعالى ان هذا لهو القصص الحق قوله هذا لهو القصص الحق كما في المباهلة في المباهلة, في Thermom, المباهلة. <تصفيق> طيب المباهلة أقرحنا عليه أولا تبات أنما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم حق وجد ذلك أن الله أمره أن يلتعين مع هؤلاء ثانيا أنه لا تجوز المباهلة إلا بعلم يقينه أما إذا كان الإنسان شاكا فلا يجوز له لقوله من بعد ما جاء كم العلم الثالثة جواز طلب المباهة عند عينات الحسد بقول تعالى الرابعة أن من آذابين تعان إحضار النساء والأولاد لأن ذلك أحد خوف النساء المباهة إيش لأن ذلك أحد خوف من شو خوف من إيش أحد خوف جواز الدعاء للعنة على من خالف الحق لكن بالوصف لا بالشخص لأن الكاذبين وصف أمّا الشخص فلا يجوز الدعاء عليه بالله ولم كان كثرًا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 لأن هذا الإنسان الذي علم أن الحق معه وجاز أن يرتعن في أمر يكون سبب لها فلما كان على حق وأجزنا له ويدخل هذا يخسع يخسع في هذا الأمر لأنه يخسى أن يرد يخسى أن يرد فينضدق على الحق يقع عليه لا نفسه ربما يأخذ لكن ما أخذه بعيد طيب <تصفيق> ظلنا أنت ما قال تعالى إن هذا له القصص الحق <تصفيق> هذه الجملة كما ترون مؤكدة لمؤكدين المؤكد الأول إن لأن إن للتوكيد والمؤكد الثاني اللام والمؤكد الثالث هو لأن هو ضمير فصل وضمير الفصل له ثلاث فوائد الفائدة الأولى الحصر والثانية التوكيد والثالثة الفرق بين الصفة والخبر ويتضح ذلك بالمثال فإذا قلت زيد هو الفاضل فهنا هو ضمير حصر أفادت هذه الفائدة ثلاثة أفادت الحصر حصر الفضل في زيد زيد هو الفاضل وأفادت التوكيد لأن قولك زيد الفاضل دون قولك زيد هو الفاضل في توكيد أفضليته الثالث الفصل بين الصفة والخبر لأنك لو قلت زيد الفاضل لا تشوف المخاطب إلى خبر طيب زيد الفاضل وش وش حاله فإذا قلت زيد هو الفاضل علم أن كلمة الفاضل إيش هي الخبر نعم هنا لو لو كان في غير القرآن وقيل هذا القصص الحق استقام الكلام ولكن يفوت في الكلام إيش هذه المؤكدات الثلاث وقوله عز وجل إن هذا المشار إليه ما ذكره الله تعالى في شأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وتعرفون أن الله تعالى تحدث عن عيسى بن مريم في هذه الآيات حديثاً مسهباً طويلاً عنه وعن أمه وقوله له القصص الحق القصص مصدر قص يقص قصاً وقصصا ولكنه هنا يحتمل أن يكون مصدرا ويحتمل أن يكون نعم أن يكون مصدرا بمعنى الفعل ويحتمل أن يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي إن هذا له المقصوص الحق وسواء قلنا بهذا وبهذا فالمؤدى واحد فإن هذا القصص الحق والحق هنا صفة للقصص والحق إن قيل في مقابلة الحكم فهو بمعنى العدل وإن قيل في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق قوله تعالى وتم تكلمة ربك صدقا وعدلا فإذا قيل لك حكم القاضي على فلان لفلان بكذا فقلت هذا حكم حق فالمعنى عدل. وإذا قلت وإذا قيل لك أخبرنا فلان بكذا فقلت هذا حق أي صدق فالحق إن كان في مقابلة الحكم فهو بمعنى العجل وإن كان في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق هنا هل هو بمعنى الخبر يعني هل هو في مقابل الخبر أو في مقابل الحكم الخبر لأن القصص خبر نحن نقص عليك من أنباء ماقل سبق طيب إن هذا له القصص الحق أي الصدق الذي لا يخالف الواقع بل يطابقه تمام المطابقة فما قاله النصارى في يسب مريم مما خرج عن خبر الله عنه فهو كذب باطل إن هذا لا وقف الحق ثم قال تعالى وما من إله إلا الله هذه جملة كما ترون أيضا فيها حصر وفيها توكيد أما الحصر فطريقه النفي والإثبات النفي في قوله ما والإثبات في قوله إلا وأما التوكيد، ففي قوله من إلى، لأن من حرف جر زائد من حيث العرب، لكنه يزيد المعنى، هو زائد من حيث العرب، لكنه يزيد المعنى. ماذا يزيد المعنى؟ يزيد المعنى توكيدا ولهذا نقول إن الحروف الزائدة في القرآن الكريم هي زائدة زائدة زائدة, زائدة من حيث العرب. زائدة من حيث المعنى أنها أي أنها تفيد معنى زائدا على ما لو لم تكن موجودة. وقول ما من إله إلا الله إله بمعنى مألوه والمألوه والمعبد محبة وتعظيما. ولا يستحق هذا حقا إلا على الله عز وجل. وكلمة إله هنا. على وزن فعال ولكنها بمعنى مفعول والكلمة هذه يعني إله بمعنى أو فعال بمعنى مفعول كثيرا في اللغة العربية كالغراس والبناء والفراش والوطاء وما أشبه ذلك غراس بمعنى لأخن. أنت هنا. قراش بمعنى مغروس وبناء بمعنى مبني فراش بمعنى مفروش إله بمعنى مألوح. طيب فما فما معنى مألوح قلنا هو المعبود محبة وتعظيم هذا مألوح وقولهم بما من إله إلا الله إلا هذه أداة السثنة أداة السثنة والجملة التي قبلها فيها شيء محذوف تقديره وما من إله حق إلا الله وعلى هذا فنعرب كلمة الله بدل من الخبر المحذوف الذي تقديره وما من إله حق إلا الله إن الله يعني خالق السماوات والارض عز وجل. فعيسى ليس بإله وأمه ليست بإله وجبريل ليس بإله وميكايل ليس بإله ولا أحد يستحق هذا الوصف إلا خالق السماوات والأرض عز وجل ولهذا قال ما من إله إلا الله طيب هذه الجملة مؤكدة أو لغير مؤكدة بماذا بمن الزائدة وفيها حصر وطريق النفي والإثبات وما من إله إلا الله كلمة الله هي علم خاص بالرب عز وجل لا يسمى به غيره ولا يوصف به غيره وهو في العصل إله لكن لكثرة الاستعمال حذف الهمزة وقالوا الله كما حذفوا الهمزة في قولهم الناس وأصله وناس وكما حذفوها في كلمة خير وشر فلان خير من فلان أي أخير منه لكن لكثة الاستعمال حذف الهمزة وكذلك شر أولئك شر مكانا أصلها أشر لكن حذفت الهمزة لكثة الاستعمال و مِنْ إِلَهٍ إِلَّا الا الله اللَّهَ الله له الْحَكِيمُ العزيز الحكيم هذه الجمله كما ترون ايضا مؤكده بمؤكدات هدايه الله ان ولا و الفصل جزير فسن ان يعني بمؤكدات ثلاثة. إن وإن الله لهوة العزيز الحكيم ففيها توكيد بثلاثة بثلاثة عدوات إن واللام والثالث ضمير الفصل وكما قلنا آنفا إن ضمير الفصل وفي ذو الحصر يكون لهوة العزيز الحكيم يعني لا غيره وإن الله لهوة لا غيره العزيز الحكيم العزيز من أسماء الله سبحانه وتعالى فله العزة جميعا كل لله العزة جميعا والعزة قال العلماء إنها ذات ثلاث معام عزة بمعنى القدر وعزة بمعنى القهر والغلبة والثالث عزة بمعنى الامتناع. بمعنى الامتناع. العزة بمعنى القدر يعني أنه عز وجل ذو قدر عظيم ذو قدر عظيم لا يقدره إلا الله عز وجل ومنه قول القائل فلان عزيز علي يعني ذو قدر عندي له قدر عندي فالله تعالى عزيز بمعنى ذو قدر رفيع عظيم هذه عزته القدر وعزة القهر أي أنه عز وجل هو الغالب الذي لا يغلب ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غلبني في الخطاب فهذه عزة الغلبة ويقول الشاعر الأول أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب طيب الثالث عزّة الامتناع عزّة الامتناع أي أنه ممتنع عن أن يناله سوء ومنه قولهم أرض عزاز لقوتها وصلابتها فعلى هذا تكون عزّه لها ثلاث معاني المعنى الأول آدم عزة نعم عزة يعني لا عزمت نام هي ذو عبد الله عزة القدر والثاني والثالث عزة إيش؟ القدر والقهر ها؟ لا القهر والغلبة نعم عزة الامتلاء يد عزه القدر nas. لا مش ومن قوله تعالى <تصفيق> نعم فقال أكثرنيها وعزني في الخطاب أي غلبني. طيب الثالث <تصفيق> <تصفيق> أي أن الله متنع ينال أن يناله سوء ومن قولهم أرض عزاز. أرض عزاز للأرض الصلبة التي لا تؤثر بها المعاول طيب لما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل سلم الله لهم ذلك قال نعم يخرج الأعز الأذل لكن من هو الأعز قال ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون طيب يقول العز وجل وإن الله له العزيز الحكيم الحكيم تفسر أو مشتقة من من الحكم والإحكام الحكيم مشتقة من الحكم والإحكام وكل عزيز لا بد نعم كل عزيز إذا اقترن في عزته الحكمة والحكم كملت عزته وذلك لأن العزيز إذا غلب ولم يكن له حكمة أداه غلبته إلى الطيش فأديه غلبة إلى الطيش وعدم ضبط النفس فإذا اجتمعت العزة والحكمة كمل الموصوف بهما طيب أقول الحكيم من الحكم والإحكام فهو سبحانه وتعالى الحاكم ولا حاكم غيره وهو المحكم أي المتقن لما حكم به سواء كان الحكم كونيا أو شرعيا والحكمة أو الإحكام الذي بمعن الإثقام هو وضع الشيء في موضعه اللائق به بحيث لا يقال إن هذا غير لائق أو هذا غير موافق بل يكون موافقا مطابقا لما تقتضيه المصلحة إذا الحكيم مشتقلين من الحكم والإحكام طيب ثم نقول الحكم نوعان الحكم نوعا حكم كوني وحكم شرعي فالحكم الكوني ما قضى به الله قدرا والحكم الشرعي ما قضى به شرعا انتبه الحكم الكوني ما قضى به قدرا والشرعي ما قضى به شرعا والفرق بينهما ظاهر الحكم الشرعي يتعلق فيما يحبه الله عز وجل فعلا أو تركا فإنها عن شيء فهو يحب تركه وإن مر بشيء فهو يحب فعله ويمكن أن يتخلف الحكم الذي حكم الله به هذا الحكم الشرعي الحكم الكوني يتعلق فيما يحبه وما لا يحب ولا يمكن أن يتخلف لا بد أن يكون ما ذي الواضح الفرق بينهما إذن الحكم الكوني لا بد أن يقع والحكم الشرعي يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع الثاني نعم، أن الشرع يتعلق فيما يحبه والكوني يتعلق فيما لا يحب وما لا يحب. طيب، يتخذ هذا بالمثال. فإذا قال الله تعالى لا تقربوا الزنا، هذا حكم شرعي، حكم شرعي. هل يمكن أن يقع من الموجه من الموجه إليهم الخطاب اللازمن أو قد يزنون وقد لازمن؟ قد يزمون وقد لا يزمون قد يزمون ولا وقد لا يزمون ولهذا قوله نقول في قوله تعالى وقد ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِيَّهِ القضاء هنا شر، لأننا نرى كثيرا من الناس بل أكثر الناس لم يعبدوا الله لم يعبدوا الله بل عبدوا غيره أو لم يعبدوا أحدا فالقضى هنا شر. طيب. ثانيا هل يقضي الله بما لا يحب شرعا لا لا يقضي إلا بما يحب فإن كان ما يحبه تركا جاء بصيغة النهي وإن كان ما يحبه فعلا جاء بصيغة الأمر يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم Taatullah huolasuli, mahbuba ihraallah. Adamu ibtali l-aamal, hei, mahbubu al amur vassani, nehin, taji. Hura budullah, huolat, vixilukun, vixilukun, vixilukun, vixilukun, vixilukun, vixilukun, القضاء الكوني قلنا يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه ولا بد من وقوعه لا بد من وقوعه قال الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا هذا قضاء كوني ولا كوني لا يمكن أن يكون شرعا لأن الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين لكنه كوني وقع ولما وقع وقع نعم فإذا جاء وعدوا أولاهم إلى آخر الآيات وعدهم يقول إن, أن المرة الثانية لم تقع والله أعلم على كل حال القضاء الكوني يكون فيما يحب وما لا يحب ولا بد من وقوع مقضي لا بد من وقوع المقتل ما يمكن أحد يتخلف عنه واضح طيب قال الله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض كوني ولا شرعي هذا كون الحكم صار الحكم يكون كونيا ويكون شرعيا ما هو الكوني ما قضاه الله تعالى قدرا والشرع ما قضاه شرع وجاءت جاءت في الرس طيب الحكم الكوني والشرع كلاهما مقرون بالحكمة كلاهما مقرون بالحكمة لأن الله حاكم إيش محكم فلا يمكن أن يكون حكمه إلا على وفق الحكمة والحكمة إما في صورة الصورة والهيئة وإما في الغاية إما في الصورة والهيئة وإما في الغاية وكلهما أيضا موجود في الشرع والقدر يعني شرعا وكون فالمخلوقات وجودها على هذا الوصف والهيئة التي هي عليه الآن موافق للحكمة ولا لا موافق يعني لو تفكر في الكليات والجزيئات، فكر في الإنسان كونه على هذا الوصف لا شك أنه موافق للحكمة ثم فكر في أجزاء الصغيرة والكبيرة تجدها كلها موافقة للحكمة طيب الشرع نجده ايضا موافقا للحكمة إن نظرت إلى الصلاة وإذا فيات الحكمة روضة من, من رياض من العبادات قيام وقعود ركوع سجود قراءة تسبيح تعظيم دعاء روضة فيها من كل زوج فهيج وإن نظرت إلى الزكاة فكذلك الصيام الحج كل العبادات تجد أنها مطابقة ليش للحكمة في الهيئة التي عليها ثم الغاية الغاية من هذا الخلق أو من هذا الشر لا شك أنه غاية حميدة يحمد الله عز وجل عليها وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق فالغاية من خلق السماوات والأرض غاية حميدة والغاية من الشر غاية حميدة لا صلاح للعباد إلا بالشر الذي يشأه الله لهم حين إذن نقول بناء على ذلك تبين أن القول في الحكيم يتضمن أربعة أربعة حالات حكم كوني وحكمة صوري صورية وغائية حكم شرعي وحكمة صورية وغائية فالاقسام أربعة كلها مأخوذة من قوله وإن الله لهو العزيز الحكيم ففي هذه الآية الكريمة من الفوائد تأكيد أن ما أخبر الله به عن عيسى بن مريم هو الحق ويتفرع على هذه القائدة أن كل ما خالفه مما تكلمت فيه النصارى في شأن عيسى فهو كذب باطل لا يوافق الواقع ومن فوائد آية الكريمة أنه ينبغي أو أن من بلاغة الكلام أن يكون مطابقا للواقع أو موافقا لمقتضى الحال من بلاغة الكلام أن يكون موافقا لمقتضى الحال وجه ذلك أن هذه الجملة إن هذا له قصد الحق أكدت بثلاث مؤكدات بثلاثة مؤكدات لأن المقام يقتضي هذا إذ أن دعاية النصارى قوية لا يبطلها إلا كلام مؤكد إما باللفظ وإما بالحال يعني إما بالمقال وإما بالحال وهكذا يمدغي لكل إنسان يتكلم بكلام أن تقتضي الحال أن يكون مؤكدا فإن البلاغة أو مقتضى البلاغة أن يؤكده. طيب ومن فوائد الآيات الكريمة أن القصص قد يكون حقا وقد يكون باطلا القصص من حيث هو في قط النظر عن القاص قد يكون حقا وقد يكون باطلا كذبا من أين يؤخذ؟ من وصف القصص بالحق لأن الأصل في الصفة أن تكون مخرجة لما عدى الموصوف هذا الأصل ولهذا لو جاءت صفة غير مخرجة لما سوى الموصوف يسمونها صفة كاشفة لا مانعة مانع. صفة كاشفة لا مانعة إذن نقول القصص الحق الأصل أن الحق صفة مانعة ولا كاشفة مانعة يعني تمنع ما سواء وعلى هذا فيكون تكون أخبار فيها كذب وفيها صدق نعم من حيث هي خبر وإنما قيدنا ذلك بقولنا من حيثي خبر يخرج بذلك خبر من؟ خبر الله ورسوله فإنه لا يحتمل الكذب بوجه من الوجود ومن فوائد الثلاثة الكريمة أنه لا إله في الوجود إلا الله ولكن المراد لا إله حق لا إله حق ويتعين أن يكون ذلك هو المراد لماذا لأن هناك آلهة موجودة تعبد من دون الله وتسمى آلهة وينكر حصر الآلهة بواحد طارق قريش في مخاطبة على النبي عليه الصلاة والسلام وقال الكافرون هذا ساحر كذب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لا شيء الله أكبر العجابا تكون الآلهة إله واحد أو أن تكون آله متعددة الثاني هذا العجاب أما أن يكون إله واحدا فهذا هو الصواب لكنهم مكابرون على كل حال لا يوجد في الكون إله حق يجب أن نقيد هذا إله حق سوى من؟ سوى الله عز وجل أما الآلهة الباطلة فهي آلهة باطلة وإن سميت آلهة فهي كما قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها عندما أباعكم ما أنزل الله بأن سلطان ومن فوائد الآية الكريمة أن سلامة العقيدة فيها الراحة التامة لأنك إذا سلمت عقيدتك وآمنت بأنه ما من إله إلى الله فإنك لن تتجه إلى من سوى الله ولا شك أن هذا راح الهدف والمقصود من أكبر أسباب راحة الإنسان إذا تعدت الأهداف والمقاصد تبلبل الإنسان ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من بورك له في شيء فليلزمه من بورك له في شيء فليلزمه أي شيء يبارك لك فيه تشوف أنك مطمئن فيه سجارة بيت زوجة صاحب أي شيء فلزمه فإنه خير من أن تتنقل بعض الناس يقول والله بقرأ اليوم بزد المستقبل وباكر المنتهن. بعده بالإقناع بعده بالمهذب بعده بالمدونة لمالك كل يوم له كتاب هذا روح له وقت ما زي شيء لماذا؟ لأن الهدف لم يتحد هؤلاء المشتكون أيضاً هذا عبد الله إذا لم تنفع راح العز، إذا لم تنفع المنات، إذا لم تنفع مناصب أحجار ثلاثة نعم يجعلها للقدر واحد الرابع يجعله إلهن يعبده إذا لم ينفع عجن عبيطا من التمر وجعله إلها إذا لم ينفع رخل الشمس القمر على كل حال إذا كانت العقيدة السليمة بأن لا يتجه الإنسان إلا إلى الله ولا يعبد الله فإنه يجد الراحة التامة ولهذا قال وما من إلهن إلا الله وفي هذا رد على النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لأنه قال ما من إله إلا الله والعجيب أنه من سفه النصارى وضلالهم يقول الآلهة ثلاثة لكنها واحد كيف ثلاثة واحد هل يمكن الثلاثة واحد إذا جعلت الثلاثة واحد صار, صار ثلث صار إله ثلث وإله ثاني ثلث وإله ثالث ثلث. ثلث أما أن يكون كل واحد مستقلا ثم تقولهم واحد فهذا مكابرة للمعقوم نعم إذن في الآية الكريمة هو من إله الله رد على من على النصارى الذين يقولون إن المسيح عيسى بن مريم إله وفي الآية الكريمة من الفوائد إثبات العزة بل تمام العزة لله لقوله وهو العزيز وأن هنا تبدو الاستقراء أي جميع أنواع العزة ثابتة لله سبحانه وتعالى وفيها إثبات الحكمة لله في قوله الحكيم وإثبات الحكم أيضا فيتفرع على هذا أنه لا حاكم إلا الله لا حاكم إلا الله الحكومة السلطانية القدرية والحكومة الشرعية هي لله واحدة، فمن سيطر على الخلق بالحكم السلطاني ولم يراقب الرب فقد شارك الله أو فقد جعل نفسه شريكا مع الله في هذه في هذا الحكم، ومن شرع للناس قوانين مخالف لشرعه فقد جعل نفسه شريكا مع الله. واتخذ لنفسه منصبا لا يسحقه لأن الذي يشرع ويحكم هو الله عز وجل وإن الله لا هو لا سواه العزيز الحكيم ويتفرع على هذا أيضا أن واجبنا نحو أحكام الله الكونية والشرعية التسليم والرضا والقناعة وأن لا نطلب سواه لأن نعلم أنها مبنية على إيش على الحكمة مبنية على الحكمة ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا قضى الله بل كل مؤمن ما هو السلف الصالح فقط كل مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا لم يكن لهم الخيارة من أمرهم حتى إنهم يجبون إذا سئل عن الحكمة يجبون بقال الله قال رسوله عائشة لما سألتها المرأة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والمؤمن حقا العابد حقا هو الذي يقتنع بما لم يعرف بما لا يعرف حكمته كما يقتنع بما يعرف حكمته هذا المؤمن حقا أما الذي لا يقتنع بحكم الله إلا إذا عرف حكمته فهو في الحقيقة ليس عابد لله على وجه الكمال بل عابد لهواه إن تبين ذلك الحكم يقتنع وإن لم تتبين لم يقتنع ولهذا نرى أن في إيجاب رمي الجمرات وهي الحصى في مكان معين نرى أن فيها مع إقامة ذكر الله عز وجل الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إيش تمام العبودية تمام العبودية وكمالها، لأن كون الإنسان يحمل حصة يرميها في مكان معين تعبد لله هذا من كمال العبودية، كون الإنسان مثل يصلي أو يتجنب الزنا خوف من الله ورجاء لثوابه في الصلاة واضح الحكمة فيه، لكن كون يرمي حجارة حصيات في مكان معين قد لا تتضع الحكمة لولا أن الرسول أخبرنا بأنها لإقامة ذكر الله وفيها تمام العبودية فالمهم أنك متى آمنت بأن الله له الحكمة في حكمه الكون والشرعي ازدت قناعة ورضا بما حكم به أما الحكم الكوني فسترضى أو سينفذ عليك رضيس أو ما رضيس لكن الشأن كل الشأن في الحكم الشرعي هو الذي باختيارك أما الكون فلا سيكون عليك مهما كان له. نعم اليهود ما أقول قلت عليه قال الله داعلوا. داعلوا. داعلوا الى لا ما ما هو بصيحة ما بالألوهية لأن البنوة دون مرتبة الأبوة لكن لكن النصارى صرحوا بهذا ولهذا يقول لعيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى من دون الله نعم الهيئة قد تكون في الأفعال والأقوال والصورة قد تكون في الأجساء الشكل الجسم مثلا هذا الحق لا لا هذا هذا مستفاد من اللفظ ما ما قال تاكيد قلت هذا حق هل فيه توكيد؟ الجملة ما فيها تأكيد الجملة نفسها ما فيها تاكيد لكن الحق مفهوم من المعنى نعم كيف تقولون انواث ثلاثه او ثلاثه واحد قالوا نحن لا هذا التفاصيل طيب تؤمن, بم... تؤمن بما لا حقيقة له؟ هذا يعني هو يعني هو يعني ما ما لكن هذا هذا من ضلالك أن تؤمن بأن ثلاثة صاروا شيء واحد هذا من ضلالك هو لو قالوا إنه صفات قلنا يعني يمكن يتصل الإنسان بعشر صفات لكنهم يقولون ذوات آيات عيسى وأمه والرب عز وجل صاروا واحد كيف صوّح؟ نعم. خلينا نقول الإسلامي يبحث عن في <تصفيق> إشياء لم يع لم يعشرعش. حكمة وار. ليش على كل حال البحث في الحكمة للسرشاد هذا لا بأس به. البحث عن الحكمة للسرشاد لا بأس به. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بأنهن أكثر أهل النار قلنا بيم يا رسول الله. علموش الحكمة؟ قال لأنك تكثرنا اللعن وت تفرن العشية. الذي يسأل عن الحكمة للطمنان لا شك أنه لا بعث به لكن اللي يسأل الحكمة يقول إن علمت بالحكمة وإلا فلا قبول هذا ما صر مؤمن نعم قلنا يا الحكم كوني وشرعي نعم والحكم الكوني وماذا يحبه الله ولا يحبه نعم والشرعي وماذا يحبه نعم ما يصير كما لا يحبه لا تقرب الزنا الله يحبه الحكم ما هو الآن لا تقرب الزنا نهي لكن الزنا ما هو فهم. إيه مكروه إحنا قلنا المحبوب لله إما فعل وإلا ترك إن كان تركا فهم هني يعني إن كان فعلا فهم أمور به يعني الشرعي بس فيما يحب الله فيما يحب آه. الله لكن قد يحبوا الترك فأنهان وقد يحبوا الفعل فأموره نعم بالنسبة لنا كداك شف القرآن يعني, <تصفيق> يعني القرآن يعني يعني يصدق يعني سمعت القرآن ولا في هذا؟ نعم؟ إنها إجابة على القصص. يقول الخالد يقول لا كنا نصدق بالقرآن سواء أؤكد أو ما أؤكد. وش الفرق بين صدق على. لكن لا يصدق بالقرآن. لكن قد يقول إذا كان غير مصدق ما هو مصدق سواء أكد, أكد أكد ولا ما أكد. نقول هذا غير صحيح غير وارد أولا لأن الكلام للقرآن جرى على أسلوب العرب والثاني أن الشيء المؤكد لا بد أن تقتنع به النفوس أكثر حتى لو كان للمؤمنة لا بد أن تقتنع أكثر نعم عندنا أهل نشيخ يسمون عبد العزيز عزيز وعظهم يسميه عزيز نعم عزيز. ها؟ عزيز. واجد؟ أسره شانه؟ أنا عزيز أنا صفة العزة يعني من إنسان. المؤمنون لهم عزة. والرسول له عزة. والإنسان اللي يقول عزيز يسمي ابنه عزيز مثل الذي سمى ابنه حكيم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحابة من اسمه حكيم وحكيم عزيز. يعني أن كلمة عزيز لا يقصد المسمي بها المعنى الذي اشتقت منه وأن يقصد بها مجرد, مجرد العلم فقط ولهذا نقول ليس فيها شيء نعم الكوني كل واحد حكمة الغاية نعم عش حكمة يعني يكون الشيء على هذا الوجه موافق الحكمة يعني يكون مثلًا الإنسان يمشي على رجليه موافق الحكمة لكن لو يمشي على راسه ها غير موافق الحكمة الغاية. الغاية إن الله خلق الإنسان للعبادة الله كلمة سواء بيننا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتقربنا ما ضل ربنا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأمر مسلمون قل يا أهل الكتاب هم تحاجون في إمارهم قل لي عليك سألتك قطعتك أعجل عليك يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها حجون في مالكم به علم في ما ليس لكم به علم والله يعلم أنتم لا تعلمون. فاروبي بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هذا مبتد الدرس الليلة وقد أخذنا فوائد الآيات السابقة قال فإن تولوا الضمين يعود على هؤلاء النصارى الذين طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم المباهله. فقول تعالى ندع ابنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وسبق أنهم انتنعوا عن المباهة لأنهم يعلمون أنهم لو باهلو لأخذهم العداء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وهم على باطل يقول عز وجل فإن تولوا يعني عن المباهة وعن اتباعك يا محمد فإنما هم مفسدون ولهذا قال فإن الله عليم بالمفسدين ولم يقل عليهم بهم بل أظهر في موضع الإضمار أظهر في موضع الإضمار الإظهار في موضع الإضمار له فوائد الفائدة الأولى التسجيل أو انطباق الوصف في هذا المظهر على من يعود عليهم يعني أنه أن هذا الوصف الذي جعل في موضع الضمير ينطبق على مرجع الضمير فكأنه قال فإن تولوا فإن الله علم بهم لكن وصفهم بالفساد الفائدة الثانية العموم الفائدة الثانية العموم لأنه لو جاء الضمير هنا حسب السياق فإن الله علم بهم اختص العلم بمن؟ هم فإذا قال بالمفسدين صار عاما فيهم وفي غيرهم الفائدة الثالثة أن هذا الفعل الذي حصل من هؤلاء الذين جاء الإظهار في موضع الإضمار عنهم هو نوع من هذا الوصف الذي عبر به في موضع الضمير يعني أن فعلهم فساد وهو التولي والإعراض عن دين الله ففي هذه الآية الكريمة تهديد من تولى من ثوائدها تهديد من تولى عن دين الله عز وجل ووجه ذلك قوله فإن الله عليم بالمفسدين لأن المقصود من ذكر علمه بهم تهديدهم وأنه لا أخفى عليه حالهم وسعاقبهم بما تقتضيه حالهم ومن فوائد الآية الكريمة أن التولي عن دين الله فساد كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وهل التولي نفسه فساد أو أنه سبب للفساد الجواب على هذا أن نقول هو فساد وسبب الفساد. ووجه كونه فسادا أنه إذا تولى عن دين الله حل محله ما سواه ومعلوم أن دين الله صلاح وما سواه فساد ولهذا نجد القوانين المحكمة في عباد الله لا تصلح الخلق لا يصلح الخلق منها إلا ما وافق الشرع وأما ما خالف الشرع فإنه فساد مهما كان وضع القوانين في الذكاء والفهم لأحوال الناس فإنهم إذا وضعوا من القوانين ما يخالف شرع الله فإنه فساد بكل حال إذن نفس التولي فساد ثم هو أيضا سبب للفساد لأن الجد والقحط وضيق الرزق والفتن كلها سببها المعاصي قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبوا وقال تعالى وضرب الله متن قرية كانت آمنة مطمئنة تأتيها لزقها رغد من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاها الله لباس الجوع والخوف بما كان وصنّه إذا فالتولي عن شريعة عند دين الله إيش فساد وسبب للفساد ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن كل من تولى عن دين الله فهو مفسد كل من تولى عن دين الله فهو مفسد وإن زعمانه مصلح لقوله فإن الله عليم بالمفسدين ولهذا قال كثير من المفسدين في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها قال أي لا تفسدوها بالمعاصر فكل عاص فهو مفسد شاء عمبا وكل مطيع لله فهو مصلح لأنه لأن بغدها تتبين الأشياء فإذا كان العاصي مفسدا فالطائع مصلحا لكن الطائع في الحقيقة قد يكون صالحا بنفسه غير مصلح لغيره وقد يكون صالحا بنفسه مصلحا لغيره فإذا كان عابدا داعيا إلى الله صار صالحا مصلحا وإذا كان عابدا غير داعا لله صار صالحا غير مصلح لكنه ليس على وجه التمام في صلاحه لأن من تمام الصلاح أن تدعو الله عز وجل ثم قال تعالى قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم وقد مر بنا قائدة أن الله تعالى إذا صدر الشيء بيقول الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي زيادة العناية به لأنه أمر بأن يبلغ هذا لأنه أمر يبلغ هذا الشيء إيش بخصوصه وإلا فإن جميع القرآن مأمور النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله قل يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب،, الكتاب أهل الكتاب يعني بهم اليهود والنصارى وعلى هذا فالمراد بالكتاب الجنس ليكون شاملا لإيش الأخ نعم ذكرت أن المراد بالكتاب اليهود والنصارى وقلت على هذا يكون الكتاب للجنس ليكون شاملا هل يهود مصر؟ لا. نعم. التوراة والإنجيل. فالـ فيا أهل الكتاب يعني يا أهل التوراة والإنجيل. وإنما خاطب خاط وإنما خاطب هؤلاء بأهل الكتاب أو وصفهم بذلك لأنه لا يوجد كتب منزّلة باقية آثارها إلا التوراة والإنجيل. ولهذا سموا أهل الكتاب وإلا فإنه ما من رسول إلا ومعه كتاب يدعو به كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم معهم يعني مع الرسل الكتاب والميزان لكن الكتب التي بقيت وأثرت وإن كان فيها شيء من التغيير هي التي عند اليهود وعند النصارى يا أهل الكتاب من المراد بهم اليهود والنصارى طيب هنا لو قالنا قائل أهل الكتاب فسرها بمرادها وبلفظها نقول نفسرها بلفظها أي يا أصحاب الكتاب يا من حملتم الكتاب هذا يسمى تفسير لفظي التفسير المراد يعني مراد به من اليهود والنصارى فالتفسير اللفظي هو الذي تفسر به الكلمة بقاطة النظر عن المراد بها والتفسير المرادي الذي هو مقصود الكلام هو من يراد بالكلام. طيب تعالوا يعني أقبلوا أقبلوا وتعال فعل أمر وليست اسم فعل خلافا لمن زعم من النحويين أنها اسم فعل والدليل على أنها فعل لحوق على الفاعل بها يعني اتصال ضمير بها واسم الفعل لا يتصل به ضمير تقول تعالوا للجماعة تعال يا لمن المثنى تعالينا لجماعة الإناث تعالي للواحده فإذاً هي فعل يعني أقبلوا بخلاف هلم هلم هذه اسم فعل الدليل لأنها لا تتغير ولا يلحقها ضمير والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولم يقل هلموا إلينا نعم طيب تعالوا أقبلوا إلينا إلى كلمة وفسرها في قوله ألا نعبد إلا الله لكن وصف هذه الكلمة قبل أن نفسرها سواء سواء يعني عدل لأن سواء هنا مصدر بمعنى اسم الفاعل أي مستوية ليس فيها حيف مستوية بيننا وبينكم والمستوية بين, الـ بين الـ الضد يعني أنها عدل ليس فيها جنف من هؤلاء ولا من هؤلاء سواء إذن سواء مصدر إيش بمعنى اسم الفاعل أي مستوية بيننا وبينكم يعني عدل لا لا, لا فيها ميل لنا ولا ميل لكم بيننا وبينكم الضمير في بيننا يعود على المسلمين وبينكم الضمير على أهل الكتاب ما هذه الكلمة أن لا نعبد إلا الله هذه الكلمة سواء كل الرسل متفقون على هذه الكلمة من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أحمد أه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا مرحلة له الوحي ها كمل الآية الآية ما الحمد ها شرت ها يا جيب صدق مرحب الآية هل شرت أو لا ما شرت خالص ها طيب وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أن إليه أنه لا إله إلا إننا نعم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فإذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام متفقين على هذه الكلمة إذن فإذا دعوناكم إليها فهذا عدل ليس فيه حيف سواء بيننا وبينكم هي أن لا نعبد إلا الله أن لا نعبد إلا الله وعلى هذا فيكون موضع قوله أن لا نعبد إلا الله الجر على أنها عطف, لا؟ لسوا... لكلمة. عطف... عطف... بيان لكلمة عطف بيان ويجوز أن تكون خبر مبتدي محذوف أي هي إيش؟ ألا نعبد؟ هي ألا نعبد؟ طيب قول نعبد إلا الله نعبد أين ذل ونخطأ؟ بغير الله عز وجل لا نخطئ ولا نذل الذل المطلق إلا لله وحده عز وجل لأن العبادة يراد بها الذل والخضوع الكامل المطلق ويراد بها المتعبد به يعني تطلق على مانين تطلق على فعل العبد وتطلق على مفعول العبد انتبه العبادة تطلق على فعل العبد ومفعول العبد فإذا كانت على فعل فهي التذلل والخضوة إذا كانت على مفعوله فهي العبادات التي يقوم بها والتي فسرها شيخ الاسلام بقوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه طيب. وهنا أن لا نعبد إما أن قال بشمولها للمعنيين، وإما بأن المراد بها الفعل العبد، يعني ذل العبد وخروجه. إن الله وحده، واستفادنا الوحدانية هنا من إيش؟ من الحصر، لأن لا نافية وإلا مثبتة. وإذا جاء الكلام بهذا الصيغة في وثبات. صار دالا على الحصد طيب من يخالف في هذا يخالف النصارى ما يعبدون الله وحده يعبدون من عيسى وأمة وكذلك اللهود قالوا عزير بن الله طيب ولا, ولا نشرك به شيئا ولا نشرك الاشراك معناه التسوية وشيء نكر في ساق النفي فتعم كل شيء وهذا تحقيق للتوحيد انتبه تحقيق كيف كان تحقيقا لأن المراد بهذا النفي إثبات كمال الضد فهنا المنفي الإشراك لإثبات كمال ضده وهو التوحيد أي أن نعبده عز وجل عبادة لا شرك فيها، وذلك أن العبادة قد تكون فيها شرك، قد يكون الإنسان عبده الله لكن لكن العبادة مخلوطة بالشرك، فإذا قلت أعبد أعبد ربك ولا تشرك به صارت عبادة خالية من إيش من الشرك، ولهذا نعتبر الجملة الثانية. ولا نشتك شيئا نعتبرها من حيث المعنى توكيدا للتوحيد في قوله ألا نعبد الله وقوله شيئا يشمل أي شيء كان من بشر أو ملك أو جن أو جماد أي شيء واستفدنا هذا العلم من من أنها نكرة في سياق الشرط، آه. في سياق النفي والنكرة في سياق النفي، هاه؟ للعموم. طيب، أضرب لكم مثلا يبين لكم هذا. إذا قلت لك إذا قلت لك افعل شيئا، افعل شيئا. ففعل شيئا من الأشياء وتركت أشياء. هل هذا للعموم؟ هاه؟ لا. يفعل شيئين، شيئين على ميل العموم، لأنها نكرة لكنها في سياق إيش الإثبات، شيء سياق الإثبات. وإذا قلت لا تفعل شيئا صارت للعموم، يعني أي شيء تفعله فأنت مخالف، فأنت مخالف، ولهذا من قواعد الأصول عندهم أن النكرة في سياق الإثبات للإطلاق. والنكره في سياق النفي للعموم كذا عبد الرحمن داوود النكره في سياق الاثبات للاطلاق نعم. في سياق صحيح انا ما ها ادولا يعني ما واضح حتى مع المثال الاول طيب النكره في سياق الإثبات للاطلاق وفي سياق النفي للعموم كذا طيب أنا ذكرت لك قبل قليل إذا قلت افعل شيئا ولن تفعل شيئا نجي مثال أوضح لأن الله عبد الرحمن يقول ما تضح أعتق رقبة أعتق رقبة هذا ليش الإطلاق يعني أي رقبة تكون اعتقها ويحصل الامتاع لا تعتق رقبة هذا للعموم لو أعتقت أي رقبة فأنت مخالف وهذاك لو أعتقد لو اعتقت أي رقبة، ها فالفرق هو هذا. يشتري ثوبا ثوباً، فشرت ثوب. أي ثوب نسيان؟ نظيف، وصخ، جديد، أحمر، أصفر اليوم. لا تشتري ثوبا هذا للعموم. أي ثوب تجيء؟ وأقول خطأ. أنا قال لا تشتري. فالنكره في سياق النفي للعموم والنكره في سياق الإثبات للإطلاق طيب قال ولا تشك بشيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله الله هذا العدل يعني لا تتخذون نحن نحرم ونحلل ونفرض عليكم ما نحلل ونحرم ولا تفرضوا علينا أنتم ما تحللون وتحرمون لأن الذي يحلل ويحرم ويطاع قد اتخذ ربا كما جاء في الحديث في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورخبانهم وأربابا من دون الله قال علي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحرم الله فتحرمونه قال نعم قال فتلك عبادتهم والأمر ظاهر طاعة الغير في التحليل والتحريم شرك في الطاعة وفي التشريع فهو يقول نعبد الله لا نشك بشيء، هذا باعتبار العبادة لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذا باعتبار التشريع يعني لا ننزموكم بما نقول ولا تنزمونا بما تقولون إذا من المرجع قل هذا قال من دون الله أما إذا كان بالله فأنتم تلزموننا ونحن نلزمكم تلزمونا ونحن نلزمكم نحن لا قل لم نقل اجعلونا ربا نفرض عليكم ما نشاء أو نجعلكم ربا تفرض علينا ما تشاءون من دون الله لكن إذا كان هذا بإذن الله ووحيه وشرعه وجب عليكم واضح جماعة إذن هذا تمام العدل في العبادة وإيش؟ وفي التشريم نحن لا ننزمكم ولا تنزمونا بشيء دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إذن هذا هو تمام العدل والإنصاف في المحاجة والمناظرة أن تكون الكلمة السواء لا لا نجنف ولا يجنف علينا فإن تولوا أعرضوا ولم يأتوا لهذه الكلمة السواء فأعلنوها أنتم من أجل أن يبوءوا بالإثم ولهذا قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون يعني منقادون لله تماماً لانقياد ولن نعبأ بكم فصارت هذه الآية تدعو الهود والنصارى إلى إيش إلى عبادة إلى التوحيد والإسلام وإلى العدل العجل تفضلوا إيهوا احضروا تعالوا كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا تخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذا هو العجل فإن تولوا فلا فإنهم لا يريدون الخير أعلنوها أنتم فقولوا اشهدوا في التحدي اشهدوا بأن مسلمون وإذا أشهدناهم بأن مسلمون فهو إعلان بأنهم غير مسلمين بأنهم غير مسلمين إذا كانوا مسلمين لنقادوا لهذه الكلمة السواء بيننا وبينهم ومعلوم أنهم لو انقادوا إلى هذه الكلمة لازمهم أن يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام محمد لأن الذي جاء بالعباد الصحيح هو محمد والذي جاء بشرة الصحيح هو محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة بيان أو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو أهل الكتاب إلى هذه الكلمة السواء لقوله قل يا أهل الكتاب وهنا سؤال هل الرسول قال ذلك نعم قالها حتى كان يكتب بها إلى الملوك لما كتب إلى كسر ما كتب وغيره يكتب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين وبينكم لكنه يقول قل يا أهل الكتاب من كمال أدبي إذا قال قل يا أهل الكتاب فكأنه يقول إنما كتبت لكم هذه الآية بأمر من بأمر الله لكن لو قال يا أهل الكتاب بدون قل لكان فيه احتمال أنه كتبها من عند, من عند نفسي نعم طيب المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك ودعاهم إلى هذه الكلمة لكنهم أبو أبوا امتنعوا لأنهم مصرون معاندون إلا من هدى الله هدى الله من النصارى أقواما ومن اليهود أقواما ومن المشركين أقواما ومن فوائد هذه الآية الكريمة التنزل مع الخصم لإلزامه بالحق كيف ذلك لأنه قال سواء بيننا وبينكم مع معنا الحق مع من ما في الشيك مع رسول صلى الله عليه وسلم لكن من أجل إلزام الخصم وإقامة الحج عليه أتنزل معه أقول انزل كلمة عدل بيننا وبينهم، ومن فوائد الله الكريم وجوب استعمال العدل في المناظرة حتى مع العدو لأن رسول أمر بأن يعلن هذا وإذا كان هذا واجبا في مناظرة المسلمين مع الكفار فهو في مناظرة المسلمين بعضهم مع بعض أوجب وأوكد ولهذا نقول من الخطأ العظيم أن بعض الناس إذا رأى رأيا قال ما إن سواه خطأ وخطأ من وخطأ غيره هو قد يكون خطأ باعتبار اعتقاده ما ما ننكر عليه يعني إذا قال هذا القول خطأ باعتبار اعتقاده ما ننكر عليه لأنه من المعلوم أنه إذا اختار الذدة فهو عنده إيش خطأ ولا ينكر عليه لكن الإنكار أن يخطئ من قال به أن يخطئ من قال به وهذا فرق دقيق فرق بين أن أعتقد أن هذا القول خطأ ولا أأخذ به وبين أن أخطئ من قال به لأني إذا خطأته إدعيت العثمة لي والزلل له وهذا خطأ هذا الخطأ ولهذا يجب في المناظرة بين المسلمين كما يجب في المناظرة بين المسلمين والكفار أن, أن تكون بالعدل ومن المعلوم أن الميزان العدل في ذلك كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة رسوله ولكن المشكل أنه ليس كل أحد يفهم الكتاب والسنة كما ينبغي. يعني ومن الناس من يكون ظاهريا محظا لا ينظر إلى مقاصد الشريعة ومعانيها العظيمة التي يقصد بها إصلاح الخلق فتجده مثلا يريد أن ننفذ شيئا من المسائل التي لا تعتبر ذات شأن كبير في الإسلام وإن فات بذلك مصلحة عظيمة كبيرة. مصلحة عظيمة كبيرة. منها مسائل الخلاف التي يظهر فيها النزاع والمباينة بين المسلمين. ورها أمثلة كثيرة يمكن تفهمونها. تجد مثل بعض الناس يقول لا بد أن ننفذ هالشيء وإن كان سنة وإن كان يلزم على تنفيذه تفرق المس تفرق المسلمين وعداوتهم وحدوث البغضى بينهم لا ينظر إلى أن الشرع في الحقيقة مبني على الإلفة مبني على الإلفة وإتلاف القلوب حرم البيع على بيع المسلم لأن ذلك يؤدي إلى عداوه البغضى النج الخطبة على خطبة أخي أشياء كثيرة إذا تأملتها وجدت أن هذا الشر يرمي إلى أن يأتلف الناس وتتفق القلوب وتحد الأهداف وأن المسائل الجزئية إذا خيف منها فتنة تترك والحمد لله أنت هل عليك لوم إذا تركت الأدنى للأعلى ليس عليك لوم بل بل لك المدح اللوم أن تفعل الأدنى لتفرط في الأعلى. هذا اللون، ولهذا نعلم علم اليقين أن الصحابة أفق منا بكثير، وأ وأقوى منا في أعمالهم، وأنهم أشد منا حبا لشريعة الإسلام، ومع ذلك يتوافق بعضهم مع بعض في أمور لا يرونها، لكن من أجل المصلحة وأتلاف الناس واتفاق القلوب. ولا يخفى عليكم إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من, من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم مع أن هذا هو الذي يتمناه وهو الذي هم به خوفا من, إيش خوفا من الفتنة خوفا من الفتنة لأن قريشا كانوا حديث أهدي بكفر وكان عليه الصلاة والسلام يترك ما يحب لمصلحة الناس كان يسون في السفر ولما قيل الناس قد شق عليهم ماذا فنا ماذا فعل أفتر أفتر بعد العصر بعد العصر ورفع الماء على وهو على بعيره على فخذه وشربه الناس إنظروا ما جو له نصائم ولا بقل جزء بسيط فبكم والصحابة رضي الله عنهم في خلافة عثمان فقيا رضي الله عنه سبع أو ثمان سنوات في خلافته يقصر الصلاة في ميناء كم بقي في الخلافة؟ سنة أي عشرة سنة بعد مضي أكثر خلافته رأى رضي الله عنه لسبب من الأسباب أن يتم الصلاة فأتم فبلغ ذلك من بلغ من الصحابة فأنكروا عليه قالوا كيف أبو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأنت في أول خلافتك تقصر الصلاة ولا أن تتم حتى أن ابن مسعود لما بلعه ذلك السرجع قال إنا لله وإنا عليه راجع كانه أمر كبير ومع ذلك يصلون خلفه يصلون أربعا مع اعتقادهم أنها خلاف السنة ليش من أجل اتحاد الكلمة وعدم التفرق ولما سئل ابن مسعود قل كيف تنكر في العثمان وتصلي خلفه أربعا قال الخلاف شر هذا الفقه والله هذا الفقه هذه الشريعة أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل